أَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ, شيئا وهم يخلقون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 وكانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأول إن اكتتبها فهي عليه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 أَوْ تَكُونَ لَهُمْ جَنَّةٌ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لنا سمعوا لنا تغيضا وزفيرا واذا القوم مكان ضيق مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدع يوم ثبورا واحدا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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ان انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا قالوا سبحانك ما ينبغي لنا داخلا من دونك ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن متعتهم واباهم ولكن متعتهم واباهم حتى نسى الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوم انبورا فَإِن كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْ مِنكُم نُضْلِلْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا طَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِلَّا إنت الط وَما أرسنا قَبلك منِ المرسلين إِ إِ وَم لا يكنون الطام إِ إِم لاكونَ الطَّام مشون في الأسوط وَجنا بعدكُم لبعض فتَة تصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ لقد استكبر في انفسهم وعتوا وكبرا يوم يرون الملائكه لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويطولون حجرا محجورا وقدمنا مالا فجعلناك فجعلناك كهفنا ثورا اصحاب الجنه يوم اذ خير ومستقرا خيرا مستقرا واحسن مطيلا ويوم تشقق السماء بالظما ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ثنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعلم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني, ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه غارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا هو قوم نوح م كَذ بَوسُ ل أأَغْرَبنهُم غَقنَهُم وَجَعلنهُم لِاسِآي وَعتَدنا لوَّالِ مِنَ عَذاَابًا ألم وَوعدَ وَزَمود وَصْحاب راس وَكُرونَهم بَيْنَذك وكلما ضربنا لهم الامثال وكلما ضربنا لهم الامثال وكلما تبرنا تدميرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطرا سا يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك إن يتخذونك الاه وزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوام أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 لِنُحْيِيَ بِجِبَالِ دَتَمِيتَ وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنَسْتَضِيقُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد الذي ومولد مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيلا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيرًا قُلْ مَن أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل له مسجد للرحمن واذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء فِي سِرَاجٍ وَقَمَرًا مُنِيرَا وَمَنْ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا لِمَنْ أَرَادَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض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 والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا لم يُسرِفُ وَلَم يقتُل وَوكَان بَينَ ذكَ قوَامَا وََّذنَ ل يدْرونَ مَعَ اللهَّ إن آخَض وَل يقَتُلون نَفْسَلةِ حَرَمَ اللهَّ وَل يقتُلونًا نَفْسَلَِّ حَرَمَ اللهَّهُ ومن يفعل ذلك يلقا ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولا يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا مِنْ أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين يجزون الغرفه بما صبروا اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون للزمان